وزائن الرحمن تقدم فتاة الحاج يقول السائل هل يجوز لمن عجز عن المشي أثناء الطاف أن يركب على كرسي له عجل أو غير ذلك؟ الطاف راكبا. تعرف ما في الأفضل الطاف مشينا أو راكبا. النبي طاف طاف راكبا. وموسى لمة طافت على البعير. فالطاف راكبا يجوز بأنه يكون على هذا الكرسي ويجره من يجره أو يكون الكرسي بالكهرباء وهو يطوف صح ذلك أن يكون راكبا لأن النبي طاف على البعيد وطافت ام سلمة أيضا على البعيد صح ولا شيء في ذلك